والذين يتوثون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فيه.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 واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم لا دُنَاحَ عليكم إن طلقتم النساء أما لم تمسهن ما لم تمسوهن, ما لم تمسوهن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 رضهم لهن فريضة فنصف ما ثرطهم إلا يعرفون أو يعرف والذي بيده عقدة نكاح وأن تعفو أقرب للتقوا ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير